بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دول بني مستلق رسول ربي صلى الله عليه وسلم يا شعبانا وقاشنا فاكس دولني دولي بني مستلقتني دولا مريسع جلاني نياماني سبب نيسي نمن حاريس ابن ابي ضرار جلامتوكو نموته الدول الاتقابي مدينة دولا جل مرتبته اكرت رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما ربط ربطاني صحابا ايساني ايساني دولا دفتا ايسان قبني ورلو إثاني يوكاني ورا للفك باي إرآ أجهساني هرت إثاني أمّو بيراجل إثاني أركب بوجن رسول ربي صلى الله عليه وسلم جويرياه فدني جويريان وراء بوج أمي كست أرجمت جويريا بنت الحارث سيدا بني مصطلق يبانسي رسول ربي صلى الله عليه وسلم إسلام ما أكثين قبت رفدني إسي فولا إسين إسلامه تجنان فولا رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي إسي فولو كنان جويريان شفتي ورقافسا وعبوجي إيمرتو قدريسا ججو مالف جنان ورسنين سدوت رسول ربي وأنت يعني في ججا قبجا رسولاتي في وربوجر هندقد ليسن عيشانه كجدتو دبرتين جو سايسيتي بوغد دابو فتبرقه قبدوا تاك جويريان جيرتو جتو مالف جنان سبهتي جوستي في مرتنو قددي فمني جويريان هاتف من توتا وررب نذكروا رها تاعتي جرتي هدو ورربي فبلي برد ايسي برا شنتمي جهدتي عمرين ايسي غافة وقا جهاتمي شن هجر الراع برا شنتمي جهتي دوتة يروسا نت عمرين ايسي برا, اي برا جهاتمي شنججو دول بني مصطلق كان كيستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نموت قبتنى بهنى نموت سنكيسة ور منافق توتة له ولي يعن متدرى إساني ور منافق توتة سأعبد الله بن أبي بن سلولي بؤان يوكاه ملين إني قافسًا بهفي جد مسلم توتة تفتنا قبسي سورة آفى قافسًا تاتي غرغدو لما تويو ارجمه ذا رسول ربي بني مسلي كانت دولان تذرا جدو مهاجرته تاتي في جدو ان فتنا فتنه غد قصيفمي اذا رسول ربي لولني دام فتنا فتنه لماتها هذا المؤمنه عائشه بديه هجت جكور اما قابل لسن وري منافق توتا سيناء يفك يراني ثنين سيناء سكبة يراني كبيح كميجتكم عبد الله بن أبى من سال الكوني إسافي وري منافق توتا إذا وجد يجر اللين عردي هذا من توتا عايشات القرآن مقايسي بالحسن يسينسن فتنة قد تعتي يرتيجكم بودكنا ربنا الآن سبحانه وتعالى عائشة قل قل ليس سميتر بقبه ايا حاجه وياك قيامات قراتم بوثيف امام النووينا كي جدي ربي رحمتي سهاغدو عائشان قل قل لفمون رجا قرانا تن قبه تمان جرهد نم نتق ادوك شقطه اتي نكفرا جليججو جل جل. سينا قل قل لنا عائشة سن كيس ستي وان قده تجرى سقب ومن ستي برنوات قده ترى فلتما سببان سينا خنا اك اتتاته رضي الله تعالى عنها دولة كان كستي هل كان وار ان قال هودا جاولين الربوساني هودا جايت كون قولو قال رباع في أني دوبرتين كهسة تأكست يا أني قولو رالف كهاني بيراده إمه إسين أجمع قولو ما كهسة جرت سهابي إسين حاجة أوفيت قولو كساباته فقط بوتاسني يروي سين ديبتو بيج في أتي دبره نانن كلارا قردهم ثول لالته القسمة أمانة لي بأنكجت بوثمان ثات أدوثات الرب لثيف الأثير رفته نمن مقعنى ساس صفوان ديما وران وان دو في فودا يو إني لفوه جراتنا نما يخادوتننا نما أرجع لفوق قول يو إني بيرد أقوى إن مؤكد رضو سين هجبتين ويترجع اشتهوني بيكه ان لله وإنا انا راجعون جديتين استرجاع ديبي فقال لي ساكنان الري بعد ما يطي يوسين لالتو نمديراتي دفتي و لا يصيرت جدي هجبتي نميت جالن سمله لله الله اكثرت قال شيف سيفي ابيسي ديميفي دي. ورى منافقته مال جدره عائشة في صفوان بديد لغف وران الرحفني بديه الجتاني جداني مقابل لسان رسول ربي كان الرجل تهدو آراني أعيش اللي اتعاراني حقا سلا قدد إيسو كهاندتي قايا دبين مقالا قوتو والقيتة منافقتواني والين دويته دبين دو رسول ربي نموت هدود مريتا مالغو داه قد مون سمون قبعدا خجر وردي قد دي سجدين اللي نجراك أقف كن يفعليم نبي طالفا يا رسول الله هدو بارتين با إلا أقنا يتبرب بعد تفونا قد زي اللي رسول الله كبر لجيرانه خير ملء ورقة يهما الرامبينو عاشان كنمرن أجيني رسول ربي راجو جاني عاشان ولن هذا هل كان ده دو جرناه دوبارتيه روسن تحلقن حاجة وفي تيب بيانه قيّا يا أني ودموا لين ده ما نو جارتين توني اتيمة دبي بي يقناها سوابر جت اتيمة دبين عايشة أم لة فيا اتذبله رسول ربي فوراني عايشها ده في أباد دي بسني دي سني أجتهت تاكتاك كمالي هندو فانيو وفاني اللي والرومان أقم جرت مجاتين جنيل سمترى مالي أعيشان دبساني جال لدران إساني فك أبدو كرسول ربي إسي فك أبنسان إرواان ربدي فنيادو يتي أعيشان هر ربط أبدو ياراتي ياراتي ياراتي ياني متاع إسي سيني بوهي جاتي دي بتيه ياهر هر إممان إجائي سير را إنقورو إرقكنا صحابوني هدون إشاراء اتقول الرسول ربي إتي وار نم نگرین می بریرا گا فدؤ رسول الله سيناسي جدي سنن اتي هમે رسول رب بریرا گا فننانن بریران عائشہ وجيما يا رسول الله وركياتك كركو ويتو انق بني وجولما قبدي هلكن بوكو او قاق مشاق مشت او دو ان قدادني ارا رفترن دفتن اتمل وان تکوان بران به ييتني التمت يرغا رسول رب صلى الله عليه وسلم مسجدت كانين اب بتانينا من هي اذان غدي ان نرى نمت كان دور گجاني قطبا وداني دبتاني صحاب بو يعني رب قرآن ابو آية ايه سورة النور كيفت تعائشن قل قل لو دبت يرغا كان رسولي اياتنا صحاب رتق <تصفيق> قراني ومنني صحابا بو جاري إساني عبد الله كأن أجي في <تصفيق> نجرني لكين أجيتنا محمد والرولينجرو أجي سنجرني مكان بدل السني جرني راع أورجاني رسول ربي صلى الله عليه وسلم كأني من أبي بكر ايش لكن لكان أبي بكر فاني هاتي هاتي فاني نبواني فرجنا ربي لفوكنا جمدين من مرتنو كاي رسول ربي ثملون قد نجرني إساني جنان ايشان أمس لمو بوته ربيكي يتون قل قليسي قلت ربيكي احملين ما انقلتوا جتة ربينا الآن يسي قل قليسي اتمن يا عائشة قمدي ربي سي قل كل قليسي جلنين رسول ربي صلى الله عليه وسلم هالكنا قاف دول بني مصطلقي سن منافقتون وان اغدال اغنى ربينا الآن عائشة إراء قل كل قليسي واري سكبنا مركايا دنيات الله كتعتيب الدائساني فجرة آخران اللي أذابون ألمتوا إساني فجرة جل إيه دباتي ربي سبحانه وتعالى حتى مؤمنتوه تاني اللي دبيكنا إرقال أقيد تما الإسور أبدا جلاني ما حصويتان جل إيه كماتي مؤمنتوني إراتوا بتني منافقتوني أكستي فضيحاتهني عايشان أكستي كل قلويته سينان الرأس متل عبتة سينان اتعانوا نهجوا لك دي بنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته